hiko zi pamatu zi janteketan parola eta garaiko partetasunetan gaine iznologikoak eta zi da kanabeenik hiru ziola txikiteko. darutzen du. nire, handia, parauko taiga. xelen, babak guztiak. au babak testek. nire zurbetsak salondarra giren, ezkoak صراط موجه صراط على صراط موجه صراط ما غير طريق اي شخص بخسر روحه اذا صراط راجعه تصديم وذين من الضيه قال رب ما في قوه الا لك لا نك يا رب الذي بعثا تذكر ماذا الذي صار ماذا اعلنا فالاصول ان اعتاذ او من طرفنا تمر ولكن موصبا طرفتها بشمع المعين نعلم إذن إذا أهمت الله رجعنا أن الله في الغروب إنه إذا لم تكون سهلتهم أمام الغروب كنا نعلم إذن يخبرون الشباب أن يكون عادلة أن يكون عادلة بمعنى لا يضبط وأن يكون عادلة بمعنى ذاته وإذا لم يجاهل من عرض بسهل مدرسية ولا يستطيع وستهل في الكتب هذا عاد عمنا وهي منظرة بمدرسية لا، لا يستطيع في نسادي الذي لا يعطي لمنزل هذا هو مثل المدرس هذا هو مدرس المالكية لنا ومن اعتاد على كتنوكري مدرس شهده من اعتاد على لا يستطيعون في شهده لأنه فاركة سنتفت لماذا تتكلم عن حبيب المصرح صلى الله في طرد على الموضي ولكن فعلها أن لن ينال لن يتعصدها ولا نبي مصحرة معه ولم يلا نابع عليك قال هذا أخذ من تهران ويشبي هذا أخذ هذا أخذ الأحداث عندهم خضوح تشتري قالوا قلقين صروا القصب بغضة والرديدة والفزر واجبات اذا كنت بحاجة عيدة لأننا محذبة لأننا محذبة محذبة لأننا مصرعية وحيدة أقول لكم الثلاثة المطلوبة سبعة يمثل الثلاثة في أعبارك الوجه رسل روض ورسل اليدين إلى المرتقين والمسور ركسي والهبس يوني كعبين أو الرسل المجلين الكعبين كان فيه في موقف محرج وكيف اجريت ايضا صار على هند لكن اراء متوترة قلنا عليه انه لكي ان رضت لديه بعض المنافع هذا فتنا حاولنا ان نحل الموضوع كله جدا انا شو واجبك واصطك جدا قال لي يقول احمد من الثلاثاء اذا نذهب جميعا بدأت تحتميل الشعارة المنطقة فكذلك الشيطة تطرق ببير مدد الفكرية وبدأت تحتميل جهتري ومشنك شتري يعني عدد الكواري ولكن بدأت تحتميل جهتري ومشنك هذا عدد, عدد فرع هذا هو قصد هذا مبادئ يتكلم مدد تحتميل أشخاص لأن عدد تحتميل تحتميل أحسن هم مدد ذلك هو التوجيه على هذا التوجيه التطور التطور التطور التطور جيد الناس هذا الشيء اللي هو في التحديات كثيره فوند ذلك فقط يجعل التضامن ولذلك علم على هذه الوجه اذا Zij goed op dat田 zie je ook niet weer op Bond playing. Je bent ook niet goed. Je bent niet gewoon, je bent niet precies dan ook 1993. Zo moet je andersnhemen uitdenen kijken. Boy met een manier is 8 hu excitedEt K�emisch. Volgachev introduceer je niet maintenant. Weik ik ook niet eens vraag, maar na,... Nee stewardship heuille! Ik ben alles los! We hebben een k Ishv 들어가't. و هو الخانط الخارطة لج시اته و هو المخص resol諒 الم usci الدفاع الم пред و هذه المشكلة المشكلة استطار و لكننا Background هناك بأس منِ أمدعك بس سمع وان اجدها معهم طرائقيهات ان المواصافات على الانوار ان الذي كان يقرا من المواثيق ولا اعلم اهم ما في ذلك فتحول العين ان يوجه التكنولوجيا هو على اختراق يعني هو بده شروط والمتعب الزر يشحى جمار في يده لبتالي وفي خطية الفرد لذلك يكون في وزنة صوبة فقد هدف سيحركة الأنبيها يجب أن نسكيها لإدارة الدنيا فهذا كذلك كان تمس من الأرض تباعها واتباع الأرض ضدها هذه جمهة تمس من الأرض تباعها والأم أبناء الأم نجرب في الشفر اند مينتيو الشحنات الزائده اللي كانت موجوده كانت باش تتحقق انا عندي الزاد ديال يم بوزيتيف نيجاتيف والفرق بوزيتيف نيجاتيف ديالنا مضبوط كانت كذلك في الشأن يذكر انني ارى ان اكو فكريه ضروريه بالتحليل حتى ان جاءت التلميذه بان انه يجيد جدا على حالي ولكن غيره والحادث ان الرجل دفع قالوا بأنه أجاد لنا النبي صلى الله عليه على الأكمال في أيام الحاضر تدمد على أنه قتل الله على غيرها رأسك نجد على غيرها وإذا في النبي أكمال لديه ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه على غيرها تفقد أن يحب لذلك تهم أحد الصحابة الذين سأحد على هذه السمكة وبعضها وكل الثلاث تبدو على أن اقتراض من الأرض هو الذي يقذب في تغاية الصرار ولكن نتجد على حقيقة المخلصة على الصرار ونسجد على حقيقة المخلصة على الصرار هذا دخل في فكرة أما في فكرة إذا قلت عن طرطات فقدروا الضبوع الصرار إلا أن هذا الشيط المجاري الله عروفها الشيعي يقول في المتباطعة إذا عنا بذلك ذوه وشعرك يقول من قال يا علي ببعنا يا الله بلا لأنه لها علي من قال على الباطل يترمى ورطي مطلق قلت على الباطل يترمى ورطي مطلق إذا كنت أقول لها ستواجه رسل اليدين من المساكة وهذا صباح صباح بالمقدم الرسل إلى إليه ثلاثة المضحق هذه الواجبات والطنوث الكون في الصناع هو رسل رسلين من المساكة عن هرما ربع ولكن استفيدا من قوي الثاني التبارة والتعالى الله قلت من الصلاة وقال أن يكسر وعلى حجزة بعل الإرادة بإمعنا أن إذا أردت مقنية يقولوا أنه يتحدث على تشورة النحن فإذا أردت, أردت أن تقرأ القرآن وإذا تصل على الإمام الشاطئ لكي أشترك الله علىه أفضل، أحسن سيح فإذا ما أردت بذنها تقرأ مستعد إذا ما أردت بذنها تقرأ جهاراً من الشيطان بالله مجدداً على ما أتى من نحن نزهل وإن تنزي رفك تنزيها فلنت مجدداً وقد ذكر رفاً رسول الله ولو صح هذا المقبل من تنمي في حكم التعال هل إذا ما أردت الزهرة تقرأ استعيد ثم أشار إلى نجاة النحن أي في سورة تحت فإذا قرأت فإذا قرأت الضعان استعيد لله قل في ماذا؟ فقا استعيد فقا استعيد تتقرأ عنه إذا أردت أن تقرأ فوقعت فوقعت. فحقق الاشتعاد في أولها وإنها في آخرها ومن ثم تكون في آخرها الله يقول أنه إذا قد فضاء فتعت أخر وقالوا أنهم عمدات جاهد ونأخذ القرآن نشف أوله نقولوا نحن مثلما خذب القرآن بقرآن بقرآن ليكون شأن مبين شأن حال مبعد كأنه حينما قد قد قد قرآن يذكرك الاشتعاد فتعت أخر أي مددأة كراءة جاهد ثلاث مجرآ ثلاث مجرآ يذكرك يجب من هناك إذا ختم رجم يرغبون طريع المطابع ترغبون مقطع المطابع و هذا من المطابع يجب هم؟ أبو آجة <تصفيق> تستفد من هذه إضافة الإشتراك ماذا أكثر في مجيئة؟ أنه منية مجيئة بكل شيء؟ هو من أفضل تعزيز حمل ميته من شيء أفضل ما حمل ميته من شيء هذا م targeted التعرض الاججول التي يمكن得 الإدار لتصبح الثمنة هذا مدوء اون رطار ولاية اصفة الغرق ت導ق لكن ترك من المواجead Mystery Explifier الوصول في هذه أخبت مدرست طبعا كاني كهائarna كنا أعرفة الاجغة ليست هذه الأصابقة исторي العفlo لذلك فسر في الاعداد مداري أعرف أن نية حاصلة بالعوض أخرنا بإيكال أن نية حاصلة بالعوض معروف أن الكلام تصوير فكرة أخرى يجب أن نضم ويصد ذكرون بشيء لا أعرف أن نية حاصلة لكن قوية النية إذا كان عندها خصوصية إذا كان عندها خصوصية لأنها نية مطلقة ولكن هذه الشيئة لماذا؟ إذا كان يكون صورة يؤدي على الوالدي أو الوالد الذي بثثت أو بثثت في جديد ومجزية إنها هاي إذا تذهبت للحجم ونحج على شيء واحد إنها سأراضي إنها تخطو المصوصة لأنني أحج عن كلانا من كلانا لا تخص مصر إذن الله أن نحجج عن كلانا لنبدأ أن تخطو صنين وإن شاء الله تسكين هذا وإذا كنت أراضي وهو الضالك والفضل الضالك عرفت ذلك الذي اتفقنا عليه من قبل من الاشياء اكثر ان هذا الشيء اللي عشان كنا قرار 우리 دي يربط بال حاجه في المخ اللي يربط كان في وجود هيك هل هيك البشره جلدنا تشرب وتجيب مياه ترطب طبقات الجلد اذا التقبل من الترطيب يقدر يخلي عندك انتشن او شيء زي كده زي تنشيطه الجلد لانه فبنوزنا نعيد الان عن طول اليمن كلها ترشيه عاليه ادارتها علم مشكل وحده نجيب الميه ودي بتيجوا جابوا الفساد مشي بيقولوا لي شكل اليوم نظاما مش جديد ده كان في دول كتير في اوروبا هذا الدوله دي نفس اللي كانت اوروبا اقتصاد ضعيف ومتاعته غير مفيده كان عندنا في جائحه كورونا اللي خلتنا نزيد في الموارد الثانيه اللي تستعملها في <تصفيق> جيسيندا رغم تكون ضعيفه وهذه الضعفه اللي بتتقارن وش بيها التقاوما اذا فينا كاينه واحد التضاريس كتشد بالظبط منهم من وسائل هذا المعرفه كيفاش غادي دير بالصحه في التطبيق هذا هو دوره الادويه ديال الكارتشينو <سؤال> بشكل واضح غير شويه التوارض ايضا في عندنا عمله ضمنه مصنوعه وما هذا الناس اللي كيشريوا هذا وقد اجتذب ان من اقتضى هذه هذه الشوم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي انك تفكر في ذكاء الانسان ربنا اغفر لي انما انا ظلمت نفسي فاغفر لي رب العالمين وان الله تعالى ممن يستدع كذا بيدي ورب مكت الرقي نفس نفس الرقي في من هوستر من هوستر حكم يا طلاب ابو استاذ تشبع الحراره هل ممكن توضحوا لي عدد دورات النقل مثلا منها ثنائي الموجة تعالوا نشوف مثلا درجه الضغط ودرجه الحراره منها ثنائي الموجة في التمام ده بدل بدل شنو لازم نقول انه كما حليت انترا ما قناه ما حليت انترا في وله اسلوب لا يمكن ان نشهد هذا هذا هو فقط فيما ممكن ننظر على هذه المنهجيه شنو يكون يعني قال اسمي داريه كلمه تقول انا ندوش سبع نهني ندوش انك بدات تتكلم كن ندوش لا سؤال اذا في يدي اذا في يدك يديك لا يقطع لا في يدي الشيء الكبير هو هذا الكف يعني الراحه والله الراحه تحت فقصة أسلوب قد لا إبخانه لنا في إله فأنتدها برسل يديه قد لا إبخانه لنا في الإله إذا أصبح ما أمر, ما أمر ما في الإنسان يديه قد لا إبخانه حقاً في حتى في المكانات الذين يأذى تسيح لك فلنهك إذا أردت بذلك إذن إذا أردت بذلك يدقى لكسر لكسر فلنهك لنهك لنهك فذلك الذي <سؤال> وهذا كان مسوقه واجب صلح ان في كل <سؤال> وضوء ذنوب ولكن عند المالكيه جازوا هم ضرس في النفي اضراضر الضرس الاهم في هذه الاصول مساله ايضا جعل وهو ان تغسل يديك قبل ادخاله ما في في الفم ادخاله لكن نجد الى حكم على الفم نفسه ولما اذا قلنا عن نجد الفراغ طريقه القيام بهذه التمارين هو انكم غادي نديرو احداث المره هذا هو الشغل الاولى انت خصك يديك الى الكسوع قبل اتخليهم هكا هذه ملي كنا في الشعراء هذا فرق واجد ولكن الموضوع قلنا على اليريس والله على اليريس قلنا على اليريس لكن الشعراء عندهم يعني اول شيء يعني 10 دقائق تكنيش 4 90 دقائق ثاني يعني هذا زي الاول ثاني واحدا فالتنست شغله كذا يقول واحد لا كثير من اعاده العرب ان يجعلوا شعرا وانثار وليكن امامنا ان الطالب كان يشيله كان يجعل الشعر لما يا ترولم لما ترى من ذي لن في تلك الحراءة ومن يبقى الله كانت أبونا كان سعروره فلا أي كان سعروره فويد إلى سحمة ألمه وكان يرده وعشان كان يرده فتدل النبي المرضى وقرق العليم فتدل النبي المرضى وقرق العليم فتنسبها كذلك وقرق لكن أنظر ذلك الحراءة تقفى السنة ان شاء الله غادي يتسخن مزيان راه هو استراتيجي باش باش يكون دوامش يكونو دونهي وبعض الفقاعات اللي تقبلوا من العين كيفاش كنشغلوا دوونهي هذا وذاك تمشي هذا شي حاجه زعما شنو Czyli te to jest to. Ważno. No. Nie dostoją Tak, i dla mnie nie jest يناقش ديتر دي فيجلمان في هذا. ويناقش ديتر دي فيجلمان. ومرضه في السنطونطارو، أي هو ما عنده منه، خلخره فتحفظه ثم تتاكب بيديك وإن كان المعروف من كارسين يديك ومعروف من السروق لو لأني أشفق على المنسي لأمر فؤون في السروق كأن تكون صلاة وفي جواعين تكون مبينة تكون لهذه الجهادين وتكون لهذه الجهادين تتعلمين فأمريكا كان عنه في كل فصل من الفصول هذا المضموناته من هي شنو التبخير في ذلك ينقص ذلك فيما تستخدمه هذه تشتغل على النار ثم عندنا الاستنشاء وهو ادخال الماء من ال في القبضه في الفم طب بالضبط يروح ويخصه ouais في الباء داخل التميم واستعان انشئ بالله عقله فقط بالحديث فتوجهوا هذا ولكن بالنسبه جزء من الانشئ انطوي فراحوا انهم ما راحوا يقولوا قد تحقق لك أن هذه الحقيقة وهو أن تتجهون الإنسان لماذا؟ تأخذك ما بدافئة من المساعدة فأطلع لأن الإنسان في كل الإنسان قد تشأل إذن أن الإنسان في الترسل الإنسان يتخشل من مزالي تخرج العينا في كل الإنسان وفن يخيل وعين يدشيء وقوم بمتطرح ينظر بعض الضغط وقوم بمتطرح في الحقيقة من العالم لو ظهر يجب أن يكون شخص مديني يدخل يستطيع أن يكون شخص وقوم بمتطرح ما يعني أن الصرص تحملها تحملها هذا هو الشيء ورأسه بخمسة محادي إذا قد تلتها لا تلتهاب على الإنسان يتمره وأنه يجب أن نتكر وأنه يجب أن نتكر تلتهاب ترتيب الفرضي وهذا ترتيب الفرضي لأنه يجب أن نتحدث على الخضر ويجب أنه يجب أن الإجناء لا يجب يجب أن ثم الهدن ثم الرأس ثم الرجل الفراغ ثم قفل وشكرا جنعات الحميدة هل مجرد لهم دليل هذا التبطي أن في القول الثاني سبحانه إذا كنت في الصلاة تصلوا الجهة وأي إذا كنت ثم بمعنى قفلوه هل لست تشور عارف أم تصل بينهم تجانبين يكون من غالب ولكن في عرض المنسح بين أبوالي المسللين لا تستطيعونها إلا إذا كانت منفتة ومنفتة شرية إذا لا تقصد لأن الآيات تقصيدة لجماعة المسللين لأنهم أرسلت في المسلل ولكن إذا تنفصلت من المسللين المسللين أفاد بإنه يكيب المسلل وإن لم يفعل هذا قال إنها سعطلت إبداعوا اننا بدا ابي لن تكون في طاقه لذلك نقول ما هو هل يمكن ان نبدا في تقاولنا مره هل نبدا بالبدايشه او ثم دور هل نبدا بالبدايشه فقط الذي نريد الجديد وارتباك المضمدة بضعبين غير مخالفين معلومة هل هذه المشالات معنا عن نشرح الضد يمكن أن نحض ضعب حليل ومع ذلك يمكن أن يكون طارباً في التابعين يمكن أن يكون علوم يمكن أن يكون ضد الضد فأنا أكثر من هذا المشال فالضد وعراقيا يعني عراقيا بلغة اللغة إجرامنا فعند المشاكلين لذلك المحضرين نفسها رسالة الضغط كل الكلمة التي يطلب كل كلمات الله وشنو؟ فعدنا من خلال ذلك فوائد صبت الانطارجين الكلمات ذلك كلمة ذلك كلمة ذلك الكلمة كلمة محنى اللي هي اسما من الناس فوق اللي يشهد لي ذو اكرام وذات يسمعوا كلامي لكن ما هم يشهدون ده وصدقوا شيء ما حقيقي يمكن افضل من وشو واتين شيء ما ينفع انا انا الان لا كان على يقين ولكن الذين يظنون بذلك هذا الظن ان انه يشك في يقين غير ولكن اظن بغير اشارة جذر شنو هو هو يقول صنعوا عن جدي بظنين بالملح هذا الظن من الكتب انا رجله انا قلت له ما لين لو كتابه هو الوحيد الذي يوجد اكثر جدل هذا نسأل الجرنان والماما هل أنت نارد الكتاب هذه فسوك لا يسان برها مدارك لذلك إذا تقامل تقامل بك الرأس وأكبر كل شيء تحفظ عليه هو الشاعر يقول عبد المكالبين هنا ستسابه وخير يليسين في الجمال كتابه هناك كميته كميته ستقاطيها ودهاد فإلى <سؤال> هي من مضمضة من الزهر أي عركني قل عبد المضمضة من الزهر إلا أنا عركة إلا أنا عركة فإن مضمضة من الزهر الماء فيك وتحريفك إياه لثانث من فسر إلى فسر وقد قل من فمضمضة النوم في العين إذا تحير بذلك فإلى <سؤال> من الزهر <سؤال> وطبيلًا مين قام بضانونه في العين اذا تحير بذلك وعلى ذلك قول الشاعر يظم من المتنبي <تصفيق> ذلك قول الشاعر <تصفيق> وصاحب النبهه لينهض الى الكرافي عينه تنضض يمسح بالكفين وجهه أبيض فقام عجلانا وما تقرب نعم هذا هو الكلام الجيد اللي في هذه السيرة في جارت لما جاءوا في الكف في الارض كان لازم لازم بهذا المثال الصغير يعني مثل كان فيكموا بجد هو يكون شاعر وشاعرا يمكن انتقل من دراسه الروايه الى الشعر ذلك رجع الله عليه ربنا مين كان هو اول شيء في الشعر ودمشن ممكن ان نقول انه في هذا 2010 هذه المراجعه الجديده في نقطه ديالنا الانطر ان الناس هولون تردادوا على أكثر الواجر الغمان العباري كانت ضعفة التعصير على المطلوب الشهر كمضمنا قصير صفر طرح على المنزيحات وقصير جدل الجزائر بمحره اسمه المسليح وهو قص عبد الجزائر وهو مستفعيل هولانفون مستفعيل يقولون جزائر يقولون جزائر مغاربة. مغاربة من المغربي بتقول الخصوم في نفس الشيء يعني يعني الوحيد اللي عندهم الضغط يعني ايه فاهدي يعني 70 و 30 في بعضهم الثانيات استقروا في الموضوع لا الضغط الامريكي انه الجيوب الناس في نظام مختلف سأولون المذنبير المكترون وحظوا الزفة تولي على على ثم بما من نزلها شعبت الحديث أعطت عليه احتجاء أبو حكم شخص ثمر النظار بضحي ثم باصرين يدأني أن يداد المجدرية وعرفت بلاي الثلاث صوره وكذلك جاء من المدارس وإذا أبو على الزفة من المدارس تهدأ على السنة وهو بصفة ثالثة معرفة الرجل يكون عنه الشيء الثاني عليه الشيء الثاني عليه الشيء الثاني عليه الشيء الثاني عليه بالنسبه لذلك تصيده زي جسد ان هذا الشيء هو التا هو التاخذ الى الارض التاغرب الى بالاستنشاق هو هدب الماء للأنف من نسق بالنسق يقال سنسق الريح كمنفها سنسق الريح كمنفها والاستمتار من النسر وهو أن يستنسق الماء بأنفك ثم يستخرج ماتيب من أدى ومخار فيتنافر وقيل من النسرة وهي الخيطور وما واداد لأن المستنسر عادة ينسك بها ليستعين بذلك على إخراج ما في الأنف ذكر الناظر رحمه الله تعالى أن سنن الوضوء سبعة وهي اولا غصب اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء أنتنا الإطراق وإلا أدخلهما فيه كالماء الكثير والجال وذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره مم. بذلك كما في عزيز عبد الله الحمد في كي النبي الله عليه وسلم وامر به كما في حديث ابي ذر جدي الله عنه وفيه فتعب ثور الايمان فتوضا له الوضوء على النبي الله عليه وسلم فافتأ على يديه من الثور اكثر اكثر الى هو كان قد انتهى ضروره في فكه شأطر على يديه فغاص على لديه ثلاثه ثور ومؤخراه هنا هنا هنا عنده ثلاثه ثورين يريد في اسئله الثور و لي صلى الله عليه وسلم حين استيقظ من نومه بغسل يديه ثلاثه قبل ما في الإناء ولهذا استدل من ذلك بعد هذا الاستقلم وواجب التصلي قبل في فعن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فليغسل يديه قبل ان يغيلهما في الإناء ثلاثه وذلك حديث الاعرابي فالغمس هل تنسى أنه هو رمس ماذا ينسى؟ فالغمس والغمس هو <ستاه> رمس فليأتل يذيذ قبل أن يتعانوا في الإناء ثلاثا فإن أحدث لا يذري أين باتت يده هذا أحد صارح الصح حديث رمس يذيذ بعد ذلك بعد ذلك نرس إلى أن يموت لون فالذي يواتى التمييز من الليل قال الحافظ والظاهر في في مدينه دمشق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 ba gureko hitzunean ez da كيفاش شحلوا الحجر كيفاش يقدروا يحملوا الحجر كل من الجي سبحان الله اذا كان الحمل يشق الحجر فانه يتعلم من الحجر فرجع الى السوق وحكينا في الصوره ما كذا يتم الشغل حتى شرح سبح الباب هذا الحائط الظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء ويوحق به إناء الغسل لأنه وضوء مزيادة وكذا باقي الأنمية قياسا لكن في الاستعباض بلا كراها بعدم في فيها على ذلك وخرج بالإناء الزرك والحياض التي لا تستد بغمس اليد فيها على تقدير هجاستها فلا يتناولها الأمر بمعنى هنا يقول قبل إدخالهما في الإناء خرج عن هناها أن تدخل يديك في الصباح قبل يعني قبل أن تتوضى في البركة الكبرى لأن الحديث الماء لا ينجسه شيء وفي حديث القلتان لا ينجسهما شيء ولكن من باب الأداب من باب الأداب أن يكفي الإنسان من البركة إلى الخارج والمقصول في غصر اليدين غصرهما للكفين لا ما زال عليهم اتفاقا كفين أن نعم الكوع هو آخر الكف مما يلي إبهام هذا مما يلي إبهام هو هذا والكوع هو هذا آخر الكف مما يلي إبهام هذا العظمه يسمى الكوع وقيل هو طرف الزنم في الذراع مما يلي رس هناك يقول لا يعرف كوعه من بوعه هذا مجدل ما بين أهل البصرة وهذا الكوفة زيت. والكوع ما يلي إبهام الرجل أي هو العظم الذي عند إلهام رجل هذا هذا يسمى البوع أي المتصل بإلهامهما فليس هو نظير الكوع والكرسوع هو ما يلي الخنصر هذا ويكون من يد والقدم أيضا وكرسوع القدم مفصلها من الساق مفصلها من الشاق من من هنا يا مفصل ديري تحت... تحت الكعبين والرسق هو ما يلي الرسق هذا, وصف هذا. هذا يسمى الرزق هذا. إذلك وصفه الشنفارة وصفه الشنفارة قال يشي وشي الرزق في المعصام يعني يصفه سرعة فرشه فالرزق هو ما يلوصى أي وسط الكف فالرزق هو المقصل الذي بين الكف والذراع فلا يكون إلا في اليد وفي اللغة ما يفيد أنه يكون في الرجل أيضا فيقول هو المقصل الذي بين الساعد والكف والساق والقنف ونظم بعضهم ذلك فقال ونظم, و... ونظم. ونظم بعضهم ذلك فقال وعظم ليلي الإبهام من طرف ساعد هو الكرسوع والكرسوع من سلطر ثلاث هذا أبو سعيد ابتهامي رحمة الله عليه وهو مغربي صاحب الخطيب مسجد الزقاء في ضراح فاش نعم هو الذي نظم همه ثانيا المضمضة وهي إدخال الماء في, المن... في الفم وخصفته من شدق إلى شدق منجه بحديث عبد الله بن زيد النعاصم رضي الله عنه قال هذا الدلائب بالنسبة للمضمضة نعم رئيس النبي صلى الله عليه وسلم مضمضة واستنشق من كف واحد مضمضة واستنشق من كف واحد بمعنى جاب شوية الماء مضمض به استنشق به لكن هذه شلتون تكاد تكون ضمن الخصوصية وإن كان جوازها أن يفعلها المسلم لكن في حالات بعض الحالات إنه واحد نيف عامر وهو يدر هيدا وإنه كان نقي جدا كان نظيف جدا إذلك السنة هنا السنة أنتون نظم ذا وتسلجق من كفين واحد ومن كفين قال فعلا شكنا نصبحنا في الكفل واحد والنبي فعلهما معه إذا استطعت أن تصل إلى درجة التنظف لك أن تفعل ذلك من كف واحدة هو تمضمنا هذا كف تمضمنا وتستنشق يعني في نفس الوقت أنت تمضمنا وتستنشق ولكن هذا في بعض الاستعصاء لذلك تكادوا تكونوا خاصة برسول الله قل تكادوا وليس من خصائص تكاد تكون خاصة نعم فعلى ذلك ثلاثا وقد تقدم تطريجه إلا أن مالكا لم يذكر من كف واحد نعم وهذا المالكية مع الدمشين إن أخرجه مالك في المطأ وهذا سنده كالشمس قال سيدنا الأحمد شاكر في تعليقه على المحلة قال سنده كالشمس يعني لا خلافة في صحاته لا خلافة صحاته يعني كالشمس واضح معناها كل من ضعفه فقط ضعفه معاندا أو متعنيتا يعني يقولون حاجة في الشمس فالإمام مالك لم يخرجه من كفين واحدا وما خرج من كفين لذلك عدم ورود ذكر الكف الواحدة في حديث مالك لا يلزم المذهب بجوازي تمضموذي واستنشاق في كفين واحدة بمعنى مرة واحدة إن شاء الله نعم. والإمام مالك طبعا إمام دار الهجرة أبو حنيفة كان في العراق بمعنى أن كل فقير واحد البلاد حاول يقرب الفروع بالبلاد إلى أصول الإسلام حال إمام أبو حنيفة الممشى العراق جبر الناس تديرون زرهم تزوجون كي... كي... بدون ولي ما كانت عندهم بدون اذن الولي مرأة تستطيع ان تزوج بدون اذن الولي فقال له مرأة كامل الزواج دي فاسد يجب ان يفسخ واش برغيش واش برغيش هاي ده جات الشي قضية وقال واش كن الولي دي لها قبل ولي لها لان احنا كانت زوجتها بلغني. قال زواجه وكانت تسخ تسخ الزواج جاشي واحد تسخ الزواج فلما بلغ الخبر للناس جاءوا غض لهم شيء ألف واحد وقفي ما بالكم؟ قال يا أبا حنيفة قد حكمت علينا بسخير الجوة قال كلكم قال كلنا نفعل ذلك فأجاز لهم إمام أبو حنيفة ذلك قالهم أجيزوا لكم ولا تفعلوا لأولادكم يعني المذهب لأبو حنيفة لم يسقط اشتراط الولي وإن ما سقطه في الضر فقط فحتى من قال بأن أبو حنيفة يسقط الولي فقد كذب عليه لم يقلها مطلقا وإنما قالها لعلاج مسألة كانت حاصلة فيقالوا هذا وجع ضعيف لذلك يقولوا وفي وجه ضعيف عند أبي حنيفة أنه يجوز المرأة أن تزوجها لأنه هذا مخالف الحديث الصريح أي ممرأة تزوجت بغير أبن وليها فزواجها باطل باطل باطل قالها النبي ثلاثا وخرجه الإمام مالك المدطأ وأيضا أي ممرأة نكحت بغير اذن وليها فهي جانية ايضا حديث صحيح نعم من بن صابره نعم, نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لقيط بن سموره كاين جندب بن سموره اوكي لقيط نعم, نعم. وورد صابره بالصاد ورد الشموره بالسين وورد صبوره وورد صابيره نعم قال وإذا توضأت فمضمد وقال الحافظ إسناد المصحيح وإذا توضأت فمضمد هذا في في يقيش تدلال أن المضمضة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاء والاستنتار وقد مر معناهما إلا أنه يستحب المبالغة بالاستنشاء إلا أن يكون صائما نعم يستحب أن, أن يبالغ الإنسان في الاستنشاء ما يدخل مبزد الا اذا كان صائما فخاف ان يفلت الماء الى حنجرته اذا تجاوز الحلق شيء الغذاء الحلق الانسان راه مفطر نعم وذلك لحديث لقيط بن صبري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون حديث نعم. ولحديث ابي هريره الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذي خرجاه من لا مصيب ابو داوود ابو داوود والنسائي كنا ناخذ قف اكيد نعم تش الترمذي قف خوزي دزيد القطب قف والبيهقي قال الحديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليستنشق بمنخره من الماء ثم لينتفخ فخرج الكون لنستنشق بمنخر واحده الا ان يكون مغلقا بامام وفي لفظ لمسلم ومن توضى فليستنثر فليستنثر انه اذا استنثر اذا قل فليستنثر باش ما تنثر باش ما تنشقتيش عند الجمهور للاستحباب واستدلوا بقوله الله عليه هذا الاستحباب. الاستحباب يعني المبالغة المبالغة في الاستنشق هذا هو اللي في الاستحباب عند الجمهور ماشي شهي الاستنشق ليه هو المستحب لا يقولنا الاستنشق هذا سنة والحنابلة يجعله واجب ولكن قال هنا الاستحباب أي للمبالغة فمن لم يبالغ فما اسقط السنة من السنة رأى عمده ثابت ان شاء الله يستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرت الله الأعراب الذي أساء وضوءه وأساء صلاته هذا حديث حديث غريب صحيح غريب النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بتعليمه الوضوء وقال توضأ كما أمرك الله استدل به بعض الناس كما أمرك الله أي اشار إلى الآية إذا قمتم إرسالا فغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحوا برؤسكم وأرجو لكم إليك هذا قال أمر الله أما الآخر قال ومنهم لإمام مالك قالوا أمر الله يترجمه نبيه في الأرض يترجمه نبيه في الأرض لأن فيه جزء قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وفي ضمنه توضأ كما رأيتم النبي توضأ هذا أمر الله يتحقق في فعل نبيه لا. وعين له ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إنها, إنها لا تتم طلاة أحدكم حتى يصبغ الوب كما أمره الله تعالى فيصبغ, فيصبغ يصبغ يصبغ قلنا الإصبغ هنا يبقي نهضر عليه ليس كثرة الماء وإنما الدلك حتى يصبغ الوب كما أمره الله تعالى فيرسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسك رأسه ورجليه إلى الكعبين من حديث رفاعه رضي الله عنه رفاع بن رافع رفاع بن رافع الحديث للصحاب الجديد صحاب المسحة الرأس سنة لأن المسحة الأولى قبل قوله تعالى وارسفوا في فيكون ما زاد على ذلك سنة والفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله من زيت والربيع بنت الربيع والربيع بن جهاد هذا الاسم ديالها ها هي دجا وقد تقدم قريبا ولحديث المقدام الله عنه معد كرب ولحديث اذا كان الياء ملحقه ب.. بالاسم الاول كنقراوها معدي كريم اذا كانت الياء نافقه في كريم كنقول معدي كريم نعم وكيلهما صاحب الله بشحه حتى في الناس الحديث المقدم ابن عبد رضي الله عنه صالح راى رسول الله, الله صلى فلما بلغ مسح راسه وضع كفيه على مقدم راسه على مقدم, مقدم راسه هذا من ذلك حتى بلغ القفا امرهما بمعنى مسح عليه ما امرهما بذلك بلغ القفاء هنا ثم رجع وهذا الحديث هو الذي يرد على من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض رأسه واستدلوا بالباء ومسحوا برؤوسكم فقال الإمام الزمخشاري رحمة الله عليه قال من قال بأن الباء للطبعيض هنا فقد أتى من تعرفوا العرب ان الباء هناك يقول له لا تأتي للطبعيض بل هناك من أنكرها مطلقة وقال الباء لا تأتي للطبعيض مطلقة فمن أنكرها ومنهم أندلسيين ومنهم ابن زيدو تقول ما عرفنا في عند العربي أن الباء تأتي للطبعية. نقل قال للعلماء ومسحوا برؤوسكم أي من رؤوسكم إن من تفيد الطبعية قال الباء تكون لابتداء والإلصاق وكذا لكن لا تكون الطبعية ولكن تواطر عندنا في كتب اللغة وروة العرب وعن العرب أن الباء تفيد الطبعية في كثير من المواضيع وشر أهل العلم كلهم بعض المواضيع التي جاء فيها الباء في القرآن وفي السنه بانها تفيد الطبع وهذا لا يعني لا يرد من امر شيء فقد تكون الطبع او تكون الالصاق بمعنى امسحوا برؤوسكم باش يكون امرار النبي اليدين يعني افسقهما مسحا بالراس فمن فمن يعني فاد هذا فالاصل أن تمسح راسك كله ومن أفدت طبعين مسح ثلث الرأسي يتم به الإجزاء إن شاء الله نعم. قلنا عند أبو حنفة يتحقق ذلك بمسح شعارات شعارات إذا مسح ثلثة شعارات عند أبو حنفة ولكن إذا كان الرأس عليه عماماه أما إذا كان الرأس عاري يعني عاري ما يعني هو قال مظن لأن تلتصق فيه الأوساخ والغضار فهذا يمسح كله إن شاء الله مررنا حتى بلغ قفاه في المرضومه الى الفتان الذي بدا ميت لقينا مقدم ركشها اشهد بني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برجله واينيه ظاهريهما وباطنهما قال حديث صحيح وأما كيفية مسحهما فيمسح ظاهرهما باذنيه وباطنه الظاهر وهذا يسمى الظاهر وينكين كيبين لي هذا يسمى ظاهر هذا مر والميك يسمى ظاهر تمسحوا بالابهامين هكذا جيد تمسحوا ظاهرهما بابهاميه وباطنهما باصبعين باصبعي السبابتين نعم شويه يجعلهما في سماخه اذني سماخه الاذن هو هذا الثقب بالاذن بهما ويجعلهما في سماخه اذني نعم وذلك... قلنا الملكية فوقها الملكيه مش يمكن تسميو فوق الاذنين شحال وجاني فوق فوق الاذنين نعم وذلك لحديث ابن رضي الله عنهما وفيه ثم غرف غرفه فمسح برأسه واذنين داخلهما بالثكن لكن هذه الغرفه هذه ما بخلاش الماء ما بخلاش الماء بمعنى بلله ذو الغرفه اذا غرف ما بقي ولكن غرف ويباعد بين كفيه ليسقط الماء وتخلل لك فينصح برأسه ونفس الماء ينسح به فمشح برأسه وأذنيه داخلهما للسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر الأذنيه فمشح ظاهرهما وباطنهما تطيب الطرور أي ترتيب فرائد الوضوء ودى أشبق نتبهنكم إلى أنه سنة عند المالكية أي ترتيب الفرائد سنة عند المالكية وقلنا نحن السنة لا نعويل على تركها في الوضوء مطلقا ولا في الصلاة لأن إذا أسقطت سقط المقصود اذا اسقطت سقط المقصود هذا تقسيم فقهي الا اننا ننظر إلى الوضوء مجتمعا وإلى الصلاه مجتمعا ولكن الاحناف خصوصا ابن قدامه المقريشي في كتابه العدة في فقه الحنبلي ما ما فرقش ما بين السنن في الوضوء لا ذكر الوضوء من كتبه دي حتى كت كتكتمل علاش مبتدئين باش ما يبقاش لهم الخلاف ملي كتقول له الفروض ها السنن ما يفهم والو كيفاش كيقول لك نوريلك كيفاش نتوضى نوريلك كيفاش كنوضى كنوضى هايدا هايدا هايدا تقول هاي له كتبدلي هادي وكتمضمض وكتنشف وكتوجه وجهك معناتها تتخلط على حسب الترتيب الذي بقع به النبي صلى الله عليه بينها فيقدم غسل الوجه على اليدين الى المرفقين ويقدمهما على مسح الرأس ويقدم مسح على الرجلين هو القول المشترك في المذهب وعبر عنه الحاجي من اشهر و لما تيقول قول المجي المختار لما المختار في المذهب بمعنى ان المذهب فيه المذهب فيه اقوال ولكن القول المختار اذا كان اوجبا اوجج في المذهب ولكن المذهب ذكر الاوجو واختار وجها صار هذا القول المختار القول الواحد في المذهب بحال شي الصيله الصيله ديال الميم الجمع في كل الاماكن هذا الشيخ تي قال كل سمى شاطبي ضم ميم الجمع قبل محرك نديرا قالون بتخيره جلا قال المختار المختار عند عند قالون التشكيل وليس الصيله تشكين وانك تشكمي الجمع فصارت وجها واحدا عندهم قال فاذا ذكر الفقيه وجهاني واختار وجهان صار هذا الوجه ملزما للاتباع اي اتبع المذهب مش ما يقولش راه الامام ديالنا ذكر جوج نديرو اللي بغينا لاقل ما الوجه الذي اختاره ان لا يختاره الا باسنده عند اقتناعنا هو المختار المذهب وعبر عنه المحادب باشهر وقيل بوجوب الترتيب الشرائي وقيل بوجوب الترتيب الان وقول الامام وابو سعيد بن لب خطيب غرناطة وهذا كان دائما يميننا إلى سبحان الله الى المذهب من المذهب خصوصا عندهم رواية الليثية والمحكمة وكان عندهم فقه الأوزاعي قبل أن يدخل فقه مالك سبقا نبهناكم إلى فقه مالك أدخله سحنون وقبل أن يدخله سحنون أدخله أسد بن الفورات والذي ذهب إلى من وكان يقصد مالك رحمة الله عليه فلما وصل إلى مصر قال له إن مالك قد مات فقال دون أن يعني إلى المدينة دلوني على أنجب طالب من طلبة الإمام مالك فدلوه على عبد الرحمن القاسم فلما بلغ إلي قال إن سألك عن أمور فأجبني بإجابة مالك فإن تجدت بقاعدة مالك فأجبه بذلك ذلك قلوا المدونة نسبوها إلى مالك وهي رسل مالك إنه املاها عبد الرحمن القاسم على على الشحنون قال لما جاء بها اشد من ظن بها عن الناس ما بغاش يعطيها رمى الشحنون قال له اعطيها لي نشوف فيها قال لا تصعب به دوان القاضي قال هذا جاب العلم وكتمه استدل بقول بقول الرسول لما كتم علما ألجمه الله بلجم النار قال له القاضي اما هذا الحديث انا ما عندي فيهش دليل باش نرغموا لان هذا حد الاخره يعني الله غادي غادي يتولى الجزاء اما انا ما عنديش قال عصد نفورات القلم قلمي والقدم قدامي يعني الرجل المشيت بها ديالي والقلم اللي كتبت به ديالي القلم قلمي والقدم قدامي فما, فما كتب لها النصر لأنه ضمن بها ما كتب لها الانتشار والذي كتبها لها الانتشار هو مدونات الإمام سحنون لكن الون شاريسي رحمة الله عليه وأبو سعيد ملوب قالوا قرنوا ما بالمدونات ديال سحنون وما بالموتة Lezen. Ilunik kasbien. التي قايمه على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ودعاء الى انك مزيد دكتور مزيد دكتور. <تصفيق> <تصفيق> <أوش. تصفيق> هؤلاء بين مدونه الشحون ومنطقه من مالك و سفن تقلب من هذي المالك يوافق ماذا أكد عنهم من أبي الله وماشى على إخرهم أسد محمد عبد الله سلطان المغرب الأقصى وهو حفيد المولى إسماعيل مولى إسماعيل السلطان المغرب الذي كانت عاصمة الأفاظ حينما تولى بعده حفيده محمد عبد الله وتدعى قومه اسماعيل ما كانش كان عنده ستيات ولدته واحد فيهم ما كان قارئ اشتغل في خروج لم يكن من الدائشين الا احفاده فتولى احد ابنائه ثم بعده ابنائه تولى محمد بن عبد الله وهو من انجب علماء المغرب وله مؤلفات معروفه ومن اشهر مؤلفاته التي تدرس الان طبق الاطباق الكتاب قيم جدا طبق في ما جمعناه من نساند الأئمة المالكية وفقه الإمام الحطاب وهو طبعته وجرد الأوقات على نفقة إمام يقول في مقدمة هذا الكتاب شلكت أن أضع كتاباً بطلابنا على مذهب الإمام مالك في الفقه لأنه منجمنا لكن قال في فقه المعاملاتي قال ان انا عقيدتي حنبالية وعبادتي اجتهادية ومعاملاتي مالكية فكسينية. قال عقيدتي حنبالية لانها اقرب الى عقيدة السلام فنبذ الاشعارية وكان قد الزم الناس ان لا يتبعوها ثم قال لهم لا تقرؤوا المختصر مختصر امام مالك قال لان فيه اخلال ورأوا أن الناس اهتموا بالمختشارات ولم يهتموا بالقرآن قال المختشار أشقط عنهم دواء الاعتذار فظلوا يتنافسون بشرحه وتحليله قال وشرحه وتطويله ارجعي للأصلي لتجد المظام وكان يرد على الإمام الشيخ خليل في كل كتبه كماك يقول كما زعم بعضهم وأخلوا وكان دائما يأتي بيقارع حجة بالحجة وحكم المغرب العلمي وقاده وقد اما العبادات فانها تلزمني مع الله وبيني وبين ذلك اجتهاد ولكن المعاملات تتعلق بها بما مناش تبعت منهج واحد وهو منهج الامام مالك اذ اي قد نظرت في قواعد الفقه فلم أجد في المعاملات اجمل من فقه مالك رحمه الله عليه جميع ومن قال بسنية الترتيب ذهب الى ان الواو لا تقصد نثقا ولا ترتيبا هذا يقول لي مطلق الجمعي يقول لي مطلق الجمع الواو تكون لمطلق الجمع إذا لم تهرئ قرينه تفيد الترتيب حقا دخل محمد واحمد احنا ما عرفناش شكون دخل الاول شكون دخل الثاني وشكون مع بعضهم قرين اذا قلنا دخل محمد فاحمد افادت الترتيب والتعقيب بمعنى دخل محمد مباشره دخل مور احمد اذا قلنا دخل محمد ثم احمد افادت التقييم على التراخي بمعنى دخل محمد واحد شويه عاد انا اللغه اللغه العربيه ايوه نعم استفادت فقط نعم الجمع ولكن الواو احيانا ما تكون مطلق الجمع في القران الكريم وان لغبق الظاهريه على حق في قوله تبارك وتعالى فكنتم ما طاب من نساء مثلا وثلاثه وربعه ما نشئ وحمل الترتيبه من افعاله صلى الله عليه وسلم على النسب واستدل من ذهب إلى وجوب الترتيب بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بما بدأ الله به وفي رواية ابدأ بما بدأ الله به في لقضي الخبر ابدأ وأفاد أن ما بدأ الله به ذكرا نستجئ به فعلا فإن كلامه كلام حكيم لا يبدأ ذكرا إلا بما يستحق البداءة فعلا وأن الله قد بدأ بغسل الوجه ثم ما بعده على الترتيب واللبض هنا عام غير خاص بما ورد في سببه وهو الحج وذهب من يرى أن الترتيب غير والد بين أعضاء الوضوء إلى حديث عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ويديه ثم رهديه ثم مسح رأسه بقضل وضوءه وأجيب بأنه لا تعرف له طريق صحيحة حتى يتم به الاستدلال والله اعلم لا ابحث هذا شيئنا رويه وجد في سنيده خللا ولم يجد له ولم يجد له راويا الا الربيع في في غير مسنده وجده الربيع في غير مسند وقد اسند الى الامام الباقلاني الامام الباقلاني ليس من اهل الحديث ليس من اهل الحديث ولكن نسب اليه ظلما واراده صاحب الإحياء إمام الغدل رحمة الله عليه وكان أستاذا في فلسفة وعلم الاجتماع والفقه والاجتدلال إلا أنه لم يكن له باع رحمة الله عليه في الحديد ولكن هو حجة فيما يقول ابن المناير سكان ذا الله عليه أنشأ ليرد على الإحياء نقد الإحياء فقالت له أمه أراك قد فرقت من نقد الأحياء فبدأت بنقد الإحياء قد فتركته لأن أمه نهده عن ذلك قلوا هذا يعني بخطأهم للعلماء خطأهم تقوى بالنسبة لنا حيث أنه أكثر ما يسمى اجتهاد خطأهم فنحن دي خطأ لا يمكنهم لن يكون نقوى بها لنا لن يكونوا خطأ بها لنا خطأهم تقوى بالنسبة لنا ولكن نرد العلم بالعلم نرد العلم بالعلم والعقل بالعلم أيضا. العقل لا يرد بالعلم يرد بالعلم إن شاء الله هذا الحديث لا يعرف له سندون صحيح ولا فريقون صحيحة لذلك لا يستددون لا يستددون إن شاء الله لا. المعنى الإهمالي للأبياد لما فرغ الناظم من القرائد شرع في السنان فأخبر أنها سبعة وهي اولا غسل يديه صح. إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء وهو المشهور إن أمكن الإفراث وإلا أدخلهما فيه كالماء الجار والكثير ثانيا رد مسح الرأس من, من منتهى المسح لمبدأه من منتهى المسحي يعني هذا على قول من يقول أن ثلوث الرأس يجزي أوف إذا نحن الثلوث برضو من الثلوث إذا نحن كنا نعود من, من كل نعم. ثالثا نسح الأدنين ظاهرهما وباطنهما فينسق ظاهرهما بإلهاميه وباطنهما بأطبعيه السببابتين ويدعلهما في سماخين السماخين كل نسق <تصفيق> بالأدنين هما نعم رابعا المضمضة وهي إدخال الماء في الزم وقد من شدق إلى شدق ثم مده نجه الإفراغه منكم ثامثا وسالثا الاجتنشاء والإستنصار وهما أن يجرب الماء بمن خريه, و... بمن خريه ويبالغ فيه إلا أن يكون صائما ثم ينترض بنفسه وأسلعيه وهما سنتان على المشهور لا سنة واحدة سنتان ما نعم لك. بينا لكم ما. سابعا ترتيب الفرائد فيما بينها كما بينا, كما بينا آنفا وان كنت انا آميل إلى أن الترتيب واجب على رأي الحناب لماذا؟ الدليل الذي اغفله صاحب العقل ذكرته وهو انه الآية فصلت بعمر صحبنا أعضاء مرسولة لإفادة المرسل وإلا إذا لم تفيد ذلك قد يقوله بأنها لا يكن خلال لغا خلال للعقل سابعا ترطيب الفرائد فيما بينها كما بينا آنفا فلو نكس ناسيا أعادا منكس وحده من هو وهم كيسمونه التنكيس شنو التنكيس وذيك مثلا بالقدمين وتوصل اليدين توصل للجمعات دي باللخر باش الناس تنكيس لذلك النبي عندو تنكيس لكلشي احسن الصلاه التنكيس ديال الصلاه هو هو تصلي ركع عدولا يقول الله احد ركع ثانيه بالبقره حنكشك دايما بالجهود على اسلوب القراء لانها تخالف لان التنكيس تنكيسناها على القراء ما تنكش معاد الدين تحت القول واحد يوصل لشان قرونه احد ومرهيش بده كي جاء انصر الله يرحمه واش كيف لماذا تنكيث دائما تجيب تطبيق القران تنكش ما هي <تصفيق> وحده انباء للزمان والا اعاده <تصفيق> واعاد ما بعده واما على القول بالوضوء فانه يرتبك الوضوء والله اعلم قال شيخنا محمد محفوظ ابن المختار قال حفظه الله تعالى ما بعد المختار <تصفيق> شنكيتك موريتاني مغربي ما عليه الناظم هنا من جعل سنة وضوء سبع فقط خلافا للمشهور عند المالكية من جعلها ثمانية لكون تجديد الماء لمسح أدنين سنة من الفقل عندهم قال خليل وهذه ذكرها الإمام القرطبي في مقدمته على الفقه قدمة القرطبية نقول مقدمة وأفصحه المقدمة مقدمة القرطبية ذكر ثمانية وهي عنده ثابتة شاء الله وسنتعرض ذلك نعم بكون تجديد الماء النسفي وله سنة مستقلة جدا قال خليل وتجديد, مائها وتجديد مائها مائها قال في المختصر لذلك اخذنا خليل كثيرا في المختصر لانه مختصر من, من مختصر, مختصر اختصر من المختصر بالمختصر بالمختصر للمدونه لذلك اذا شفتي راه يعني ديك الوقت اللي دي غدوز باش تعرف وتفكر هي تقرا ديك الكتبات 70 تنهي حتى نتهينا طيب اي كلشي سؤال نعم ولد ولد جوج دخول الجنه على العقم احنا لما كنقولوا هذه تدخل الجنه هذه كنا كنقولوا بشيغه عامه والى لا يجوز التعين فاش تقول يدخل الجنه وراه يدخل النار هذا لا يجوز انما ورد في النص الصحيح اقولها فينا هو النار لان جت الصوره كانتك ابو طالب خلاف للشيعاق في النار الناس عرفوا الحال قالوا له اول نفعتك نفعت عمك بما تعاملت معك قال نعم الان هو في ضحاح من النار ولو لا انا لكان في اشجار شجر الآن هو في بحضة النار وهو أخف النجس عذب اليوم الكيام. قال يلبس له نعلان من المار وقال يقيم في بحضة النار وبسبب هذا البحضة تضلي دماغه هذا أخف النجس عذب اليوم الكيام. وما دون من ذكر لا يجوز أن ندخله ولا أن نخرج إلا أن على وجه العموم نقول من مات على الكفر دخل المار ومن قتل نفسا بغير نفس دخل المار عسلم من أعانى على قتل مسلمين ولو بشق كلمة فهو خالب من أعانى على قتل مسلمين ولو بشق كلمة ما شي قتله إنما أعانى ولو بشق كلمة فهو فينا هذا جعومه شي واحد قتل واحد لنقل الغشغي دخل نار الله لا يعرف ما ماذا لن نعرف نيته نابس عسلم قال التقى المسلمان بشيفية ما فالقاتلوا نقتلوا في النار قال إذا كان حريصا على قتل أخيه ولكن إذا دافع عن ماله وعرضه وهجير هذه نسألة خاصة الإنسان يقول من مات دون عرضه فهو شاهد ومن مات دون ماله فهو شاهد إن الكين ما شاهد لما نقدره نعرف نجد كثير لماذا ما كان آخر علاقته إلي الله هذا الراجل الصحابي الذي قتل كؤفير من كفار في, في أحد الغزوات قال لا إلي الله فقتله حين مات منه هل ما بعلق ذلك النفس عصلا قال قل إليه لقد تجده قال قالها إننا نقالها لينزوه منه قال نفس عصلا وش تلع في علاج أشققت قلبه شتقل دياله كده حكم الله هذا هذا شيء دياله إذان لنا بأنها تسيد غيرها ربه لكن لم نعطنا نفسه نفسه لإنهاءه بين الله يعني قال نفس عصلا من كان آخر كلام من الدنيا إلي الله لا من كان آخر كلام من الدنيا إلي الله دخل الجنة علاج. لأنها تقين دمز مع الدنيا واحد يحارف الماء حكيم يحارف تأخذ الغرغراء إذا قل إلى ضمعنا أعثيرات صاريح في قوة الله ومن مات معترفاً بقوة الله إذا خلق ولا يفق إلى هذا الاعتراف إلا من قدر الله له, له ونقول جميعاً الكثير من نفسه يفقه كي يموتوا كي يقول ماذا تعتابون قول له احكي لي واحد اللي اللي <تصفيق> قال لي نعم. نعم. انا بقا كنقول له لا لا يقول له زيد بها الشيفاني ولا درك ما يقولش قال لي علاش قال لك انا هذا في الشهر الاخر نعم تقول لي ماشي فلوط اوستو فيكيو تقول لي ان تاخذ اناء لا صافي غسلتيه نعم الاغسال ديالهم هذا الغسل ليس من وضو قال في بدايه الوضوء لا تستثني الوضوء تغسلوا من ان أل الوضوء تغسل باش ما نوسخش الماء وجميع تواجد باش ما حتى هذاك الغسل قبل انا ما كتحسبش هذه سنه مستقله لا تدخلوا في بقى تدينه ان شاء الله ولكن بالصوم يعاود تيني الا فاق يعني يدخل مباشره الى 18 مباشره ان ولكن, ولكن هي سنه مستقله هانت ما تدخلش في السنن بولو المجتمع بقى حتى الصيام ده سنه مستقله, حتى سر مستقلة. كنا ولاد دينا اذا قطع عرضه إذا اذا ما تعلق في تخم ما عنده انه لا لا لا حيله لو في شيء هذا انا بسمي هو طبعا يعني عنده انه هو ما لأننا لا تفعل شيئاً ماذا؟ نعم نعم آه نعم مثلاً المحبيت الذين جمعوا الحبيب جمعوا ما أوصلهم إليه الاجتهاد لذلك تبقى الناس المتابعين لا يمكنهم الوصول على البخاري وتوصل أبو داوير لا يمكنهم الوصول على البخاري حسب الشعادة لهم من التاقع فالإمام بخاري ذات الناس التي اعتقده واجمعه من الأحادي والأحادي جمع والإمام بخاري كان يحفظه 900 ألف حدي. وكان يحفظه مئة ألف حديث مما لا يصح عنده صحاً عند للذات وكان يحفظه ثلاث مئة ألف حديث صحيحاً وانتخذ جامعه الصحيح من ضمن خمسمائة ألف حديث بمعنى أن الإمام بخاري عنده شروط عنده شروط إذ ياله ليقبلاء صحاً الحديث فلم يدخل في الصحيح إلا ليورقبت الشروط ولم يكتب حديثاً إلا وصده الله قاعده ذكرها في المقدمة هذي السابق وكي لا يستطيع أن يجمع كيف يكتبها يخير أن أذب المفرد هذا في أحدث تصح عنده ولا تصح عنده وهذا في الصحيح أحدث معلقة هي صحيح عند غيره لكن نفضوها لن يأتي بشرطه وذكر في تاريخ الأخرى أيضا أحدث المهل الحديث في المأكلة ذلك هو الشرط نصح عنده منذ 14 أحدث لجعله هذا النصح واقتصر في كل فن على مصحة لذلك أحاديث مكررة ولكن مكررة بأسندة مختلفة وبأرطال مختلفة فكأن الكتاب يليمان بوغرس كتاب فقه وكتاب حديث تعلم تمرن ذريفين على فن الحديث وتمرنه على الفقه لأن فقه بطراجمه على الفقه ويمرنه على الترتيب او انا اسمي من الاسرار لذلك فضل بعض المغاربه فضلو مسلم على البخاري ولكن غفلوا عن اسرارنا الاسرار في, في في بقيه ابن ملاي استغند فقه المخالفين في تراجمه عند التراجم ف لما علم البخاري حاده بشرطيه هذا وجمع بين ذفتين حياده الاسلام قال نحن نكتفي لما ورد في الصحيح في التراجم التي ذكرها ولكن تفكر نشف ترجمة هل هو تمشي عندي أقريب ومطأ مالك هو أصحى كتاب بعد كتاب الله ومطأ مالك ولكن ولا البخاري أصحى كتاب بعد كتاب الله لأن المطأ المالك دخل فيه ودخل في الكتب السلام مدخل فيهم صافر ولهذا هو الذي عنده السيادة وره يدى لأن المالك دخل فيه وزاد عليه إمام بخاري فإذا وصلت إلى البخاري أنه صحه كتابين بعد كتابين لا أعطى أن شعوا ما أصدق أما كتاب الكاتبين هي نادة هي الشيعة كتاب الكاتب هي نادة وهذا لا يصحه عندنا ذاتا خصوصا أن كتاب الشيعة في كل شعي يعني أهده الله إلى السنة قالوا له الذي جعل الكاتب قال لي أنا من حينما أفكر في أن أخذ السنة عن الناس على السنة لا بد أخذها عن المواصب نواصبه ما نحن ننصب العداء لألبن نواصبه عن السنة جمعة قال لا بد أن كيف أخذ منهم السنة وأنا أعادهم هذه الليلة قال نظرت في كتب أهل السنة فوجدت الأحاديث كلها عندهم مسندات سنة صحيح. ونظرت في كتب الشيعاء فلم أجد حديثاً واحداً له سنة المتصر سنة فلن... الكافي عنده فصح سنة نوة روى... روى حدثنا الصادق عن المصدق عن الأصدق شكونا الله أعلم قولا حدثنا الحجة عن اثقاتي عن اثقاتي عن الحجة شكونا الله أعلم قولا في شحاجة حدثني قلبي عن ربي قولا فلان عن فلان عن إمام فلاني أنه رأى في المنام نفس أصنع يقول له نقول الخوارق تنغي السرع تنغي السرع لكن جنس كل ما نرغب الحديث على سبيل الله في المنام وديروا به قال الخوارق لا تنغي لو كان ذلك جائزا لا ما حمل الإمام هذا الهم وكان أقرب من أنه كان يرى النغي السرع والإمام أحمد ثبت أنه يرى النغي السرع في كل ميلة ومع ذلك ما عمرو قال لنرى حدثني النغي السرع في المنام وحدثني قلبي عن ربي لذلك هذه المسألة لا جاء انهم اتوا باحاديث ليثبتوا ما يبخون به السنن عن عاطي نعائشة طاهرة رضي الله تعالى عنه وارضا بغاو يجيبوا شي احاديث للسقونات تما نقط نقط اوش ما شف. صرا ما صرا واحد المسrani تلقى مع واحد الشمل الشمل قال له زعما كي على الديانات قال زوجة نبيكم زانت قال شكككم المسلمون هم يقولون في إشارة واضحة إلى الشعر إن الشعر يتهمونها الله غراءها من فوق سعيد سمعات وهم ذقين فنظر فيها ذكر إمام ذقين قال وحن زوجة جدا قال امرأتان في التاريخ تهمتا في عرضهما وش طهر على مثال المسا... المسا... الناس ذلك أما الأولى فقد ولدت ولم تتزوج وأما الثانية فتزوجت ولم تتزوج نحن برأنا التي ولدت ولم تزوج فلماذا لم تذرئوا لك تتزوج ولم تتزوج أيهما أدعى إذ تهمة التي ولد زوجت ولدت دونه لزواج وللت تزوجت ولم تتزوج أدعى إذ تهمة تلصقها بمن ولدت دون زوجه قال أما نحن فقط ضرأناها لأن الله ضرأها فما بالك لن تبرئوا التي تجدوا جداً لتعلم فساكل معنى السليم السبيل كان خطوه تقطعها باش تحي حتى شويه نعم تلاميذ ديالي تقطعك مش عايت تخيلنا جهه نعم تحبس في منها تحبس نعم تحبس بالصابك تحبس السؤال يطرح اصلا ولا نعم هو فيك ثلاثه ديت نعم <تصفيق> لا لاش؟ لان ولد الزنا هو ذاته ما عنده تشيء جنه تشي لذلك اكرم الله ولد الزنا ولم يكرم اباه ولم يسميه اباه فقد النبي صلى الله عليه وسلم الولد لفرش وللعاهر الحجر فننسب الولد الى امه يرثها ويرث منه ولا يرث أبه ولا يرث مؤمن لا ينسب إله فينسب إله إلى أمه فلا يُعامل معاملة المسلمين إلا مسلم إذا إذا كان مسلم مثلا تحديوهم عصراء تجعلهم تطرق نعم يقولون أنه لا أمه لهم لا أبه لهم مثلا تجي واحد الإنسان تجد لهم إله لهم وليس يربيه يربيههم يعطلوا اسمه ذي إنه يعطلوا اسمه فهو محرم مطلقا النبي صاحب يقول كفر بكم أن تنتسبوا لغير آبائكم وكان مما يقرأ ما ذكره الإيمان الصيودي كان ما يقرأ من القرآن ثم نسخر اسمه وبقي حكمه وفي القرآن تدعوهم لآبائه فأيضا في قصة زواجنا في زينب فالمقضى زيد منها وطرع زوجنا كهل لا يكون عن الناس حراجي في الزوجية عدعيائهم ولاش لتحريم التذني مطلقة لأن زوجة الإبن يحرم على الاب ان يتزوجها وان مات الابن وان طلقت ماشي قد نساله شي واحد جا عندي قبل هيك <تصفيق> شي واحد مات ولدو وبغى يتزوج مراته راه ماشي مشكل قالك كانوا مهاكي ولا هو تذكر انت كانش هذاك المحاري وحلاله ابنائك ماشي ما عارفش دابا غيكرمها باش ما تضيعش وكذا يتزوج بها واحد المالك ديالها شي بعد هل تولد معها هذو غيجون هذو فكه فقه فينا وذين شابه صاف شاء الله سبحانه وتذكر بالإعجاب سيفون وسلام وصوح بالله وإلى الجمعة المقبلة إن شاء الله إن كان في